وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ وَمَن كَذَبَ كفر فَلَا يَحْزُنكَ كَذِبُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ